وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا, ولا مستكبرا كان لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا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 ولقد أتينا لقمان الحكمة نشكر لله وَمَن يَشْكُر فَإِنَّمَا يَشْكُر لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ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 واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن إذ قال حبة من خردل فتكن في صخرة فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر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 وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ الناس مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ منير وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتبعوا مَا أن انزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه اباءنا اولو كان الشيطان يدعوهم الى عذاب السعير ومن يسلم وجهه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 إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نطرهم عَذَابٍ عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله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 وَإِنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ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 النهر ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كله يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير.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 وما يجحد بِآيَاتِنَا إِلَّا كل ختار كفور يا أَيُّهَا الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن